بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات قرى فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تحب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 هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وععون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 إِذَّ قَُوا عَلَيْ فَقالَاوا سَلَمَ قَالَ سَلَمُ قَوُّ كَرون فَرَغَ إِلَ أَهلِهِ فَجَأَ بِعيْجلٍ سَمين فَقَرَّبَهُ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَ تَأقُلُون فَأَْجَسَ مِنهُم خِيفَ